بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القوى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 أفتمارونه على ما يرى ولقد رَأَوْنَ نزلة أُخْرَى عند سِدْرَةِ المنتهى عندها جَنَّةُ المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى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 تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِيَّاكُمْ تَضِيعُونَ إِلَّا وَالنَّ وَمَا تَغْوَالَ أَنفُسٌ وَلَقَدْ جَاءَ أَمْرٌ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ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 إن الذين لا يؤمنون بِالْآخِرَةِ لا يسمون الملائكة تسمية الْأُنْثَى وَمَا وما لهم به من علم إن يتبعون إلا وَإِنَّ الظن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 من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى